فابدلني من البشرى علىها واظهر لي غميضات المعادن لقيت ا ل ن د ل ما كشفت لثلث 「こぼれないでください」<音楽> صلى <تصفيق> كل هادي وال ما ة ج ع ت م ل ي ل أ ه ل ا و سهلا بالنبي خير ا ل أ ن ا م العرب خير الانام ا ل ب ي ل ا ل ط ا ل ب صلوا على هذا النبي. 「あんたはすきなさみ」<音楽>「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」」「」」」」「」」」」」」」「」」」」」」」」」 お世話になり 「そんなわけ a い」「ハミングをさせてくれない」「ハミングをさせてくれない」「ハミングをさせてくれない」 「そして」